سلم تسليم كثيرا إلى يوم ديني أما بعد كنا قد تكلمنا بالأمس فيما تعلق بمسائل صفة الحج واتفقنا على أن المسائل تكون مقسمة على أيام الحج فبدأنا فيما يتعلق بالمسائل والأحكام والسنن التي تخص يوم التروية وانتهينا منها ثم شرعنا فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي أعمال يوم عرفة وذكرنا السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والسنن الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تدور بين الوجوب وبين الاستحباب والوجوب أيضا يدور بين كونه ركنا وبين كونه واجبا من واجبات الحج وكنا قد وقفنا عند قول المصلف رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعب قبله فعليه دم وهذه تعتبر الجزئية الرابعة أو الحكم الرابع الذي يتعلق بالمسألة الثانية وهي أعمال يوم عرفة قال رحمه الله من وقف أي بعرفة نهارا والنهار المقصود به عند الفقهاء ما قبل الغروب ما قبل الغروب فاذا وقف بعرفه قبل غروب الشمس فان له حكما يختلف عمن وقف بعرفه بعد غروب الشمس فاذا وقف الانسان بعرفه قبل غروب الشمس فإن طائفة من أهل من أهل العلم قالوا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار والمعنى لا يجوز له أن يخرج من عرفة أن ينصرف إلى المزدرفة قبل غروب الشمس فيجب عليه وجوبا أن يمكث في عرفة حتى تغرب الشمس لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فلو خرج قبل غروب الشمس فإن العلماء اختلفوا في حكم الحاج الذي وقف بعرفة نهاراً ودفع إلى المزدلف قبل غروب الشمس فالمصنف رحمه الله يقول من خرج نهارا ودفع قبل الغروب أي قبل غروب الشمس ولم يعد قبله أي ولم يعد قبل أن تغرب الشمس فعليه دم هذه مسألة تصويرها أن يخرج الإنسان من عرفة قبل أن تغرب الشمس ولم يعد إليها قبل الغروب إما أنه لم يعد إليها أصلا خرج ولم يعد إلى عرفة أو أنه عاد إلى عرفة لكنه عاد إليها بعد أن غربت الشمس ففي كل الحالتين يلزمه دم إذا كان قد خرج من عرفة قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم وإذا كان قد رجع لكن لم يصل إلى عرفة إلا بعد أن غربت الشمس فإنه أيضا يلزمه دم هذا هو مذهب طائفة من أهل, من أهل العلم وتمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يأخذوا عنه المناسك وهذا فعله عليه الصلاة والسلام وأيضا قالوا إن الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات إذا اصفرت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد حجه أن يغير سنة الجاهلية بل قال عليه الصلاة والسلام إنها موضوعة تحت قدمه عليه الصلاة والسلام فمن خرج قبل غروب الشمس فيكون قد شابه الجاهلية وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت عليه الشمس يوم عرفة دفع إلى المزدلفة ولم يصل المغرب عليه الصلاة والسلام وإنما أخرها إلى المزدلفة فلو جاز الخروج قبل الغروب لدفع وصلى المغرب في المزدلفة عليه الصلاة والسلام يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة حتى غربت الشمس فلما غربت الشمس ما صلى المغرب بل دفع إلى المزدنفة وأخر المغرب وصلىها مع العشاء فلو جاز الخروج قبل الغروب لدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب حتى يصل المغرب في المزدرفة في أول وقتها هذا حاصل ما يستدل به من يقول إنه يجب البقاء بعرفة حتى أن تغرب الشمس لمن وقف نهارا وإن خرج فعليه دم وإن خرج فعليه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وفعله هذا يدل على أن الوقوف حتى الغروب من واجبات الحج من واجبات الحج وبعض العلماء قالوا إن البقاء إلى الغروب سنة وليس بالأمر الواجد ودليلهم في ذلك حديث عروة ابن مضرس الطائب رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفت فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه لمن وقف أي ساعة من ليل أو نهار يدل على أن حجه تام يدل على أن حجه تام والتعبير بالتمام ينافي النقص الذي يجبر بالدم لأنه لو كان ناقصاً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه فقد تم حجه وقول من يقول إنه يجبره بالدم قالوا لأنه نقص من حجه الواجب وهذا من ناحية الدلالة ظاهر بيّن دليل من يقول إنه سنة أن يبقى أتى الغروب ولا يجب دليله ظاهر واضح وهو حديث عروة ابن المبرس الطاهي رضي الله تعالى عنه الذي رواه خمسة وهو حديث صحيح وبعض العلماء قالوا إن من خرج قبل الغروب فإنه قد بطل حج وهذا قول ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله وقال ابن عبد البر رحمه الله لا نعلم أحدا من العلماء قال بقوله ولا شك أنه قول لا يعول عليه قول لا يعول عليه و القول في هذه المسألة إنما يدور بين القول بأنه واجب من واجبات الحد أو أنه سنة لا ينبغي للمسلم أن يتركها ولا شك أن الأولى والأحراب المسلم أن يحتاط في ذلك وإلا فالقول بأن البقاء إلى غروب الشمس سنة وليس بالأمر الواجب هو الأقوى دليلاً لحديث عروة ابن مدرس الطائي ودائماً القائد عند الأصليين أن الفعل والأمر إذا تعارض فإن المقدم هو إذا, كان إذا تعارض القول والفعل إذا تعارض القول والفعل فإن القول مقدم على الفعل في مثل هذه المسائل فيجمع بين الأدلة ويقال إن البقاء حتى غروب الشمس سنة وكمال وأما قبل ذلك فإنه جائز وإن كان الإنسان قد ترك الأفضل وقد ترك الأكمل أما الأمر الخامس فيما يتعلق بالأحكام التي ذكرها في أعمال يوم عرفة فيقوله رحمه الله ومن وقف ليلا ومن وقف ليلا من وقف ليلا فإنه لا يقيد بوقت معين من وقف ليلا فإنه باتفاق العلماء لا يلزمه وقت معين فلو وقف برهة قليلة من الزمن ساعة أو دقائق أو أقل أو أكثر إذا بقي مدة ولو يسيرة من الزمن في عرفة ليلا فقد أدى الواجب عليه فقد أدى الواجب عليه ولا يلزمه أن يمكث في عرفة زمن معين بل يجوز له أن يقف ولو مدة يسيرة إذا كان بعد غروب الشمس ثم يدفع إلى المزدلفة ولا دم عليه ولا شيء عليه وإن كان بعض العلماء ذكروا أن هذا مما لا خلاف فيه كالمرداو رحمه الله في شرح المقنع وغيره من أهل العلم وإن كان هناك خلاف لكنه خلاف ضعيف أن بعض أهل العلم يرى أنه يجب أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في عرف وهذا قول ضعيف ولا يرتفت إليه والصحيح أن من أتى عرفة بعد غروب الشمس فإنه لا يبزم بوقت معين فلو وقف مدة يسيرة من الزمن ثم خرج مباشرة إلى المزدلفة فإن حجه تام ودليله واضح حديث عروة ابن مضرس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وكان قد أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه فقد تم حجه أما الأمر السادس مما يتعلق بأعمال يوم عرفة فهو الدفع إلى المزدرفة الدفع إلى المزدرفة قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب إلى هذا مما لا شك فيه أنه هو سنة أبل قاسم صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس فلما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة والمزدلفة سميت بذلك إما من الزلف وهو التقرر وهو التقرر وإما وتسميتها أيضا ب وتسميتها بجمع لأن بعض العلماء يعبر بجمع وهو ورد في غير ما حديث أن النبي سألنا أنهم عبروا أنهم أتى جمعا والجمع المقصود به المزدلفة وسميت بجمع لاجتماع الناس فيها ليلة, ليلة عيد النحو ليلة عيد أو يوم النحو يدفر الناس إلى المزدلفة وفي هذا الدفع سنن سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها أن يدفع بسكينة أن يدفع بسكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة كما في حديث جابر في صحيح المسلم أيها الناس السكينة السكينة والسكينة ينبغي أن يضعف في هذه السلية إذا لم تفرد برقم مستقل أن يكون بسكينة ملبيا وذاكرا ملبيا وذاكرا لله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام فينبغي للحاجة إذا دفع من عرفة إلى المزدرفة أن يدفع بسكينة فلا يؤذي أحدا ولا يزاكم أحدا ولا ينظر إلى ما لا يحل ولا يتكلم فيما يحرم ولا يخاصم الناس ولا يكثر من اللغة أيضا لأن التعبير بالسكينة ينافي كل ذلك التعبير بالسكينة ينافي كل, كل ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة يتضمن أمورا يتضمن أمورا فمنها الهدوء وعدم المزاحمة وعدم إيذاء الناس وعدم المخاصمة وعدم اللغو وعدم اللغو وأنتم تعرفون أن اللغو غالبا له دلالة ثلاثة دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة انتزام وطالب العلم إذا مرت عليه مثل هذه الأمور يعرف كيف يتعامل معه مع التعبيرات الشرعية والنصوص الشرعية فيعرف دلالاتها الثلاث ويكون بذلك ممن يفقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن السلية الأولى في الدفع من عرفة إلى المزدرفة أن يدفع الإنسان بسكين. ملبياً وذاكرا لله نبارك وتعالى ولعل من الأمور التي يعجب الإنسان من حال الحجيج فيها أن بعض السنن إما أن يستحى منها وإما أن تهجر وبعض الأمور التي أحسن أحوالها الجواز وليس السنية يجهر بها ويدعى إليها فعلى سبيل المثال رفع الصوت بالتلبية حتى يمي الإنسان جمرة العقبة من السنن التي لا يختلف فيها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن كثيرا من الحجيج حتى من طلبة العلم وممن يحمل فقها وعلما شرعيا أو كان إماما أو قدوة يلتفت إليه لا تجد أن هذه السنة مطبقة فيه فإذا لبى لبى وصوته لا يكاد يسمع وفي المقابل تجد أمورا أحسن أحوالها أنها جاهزة أحسن أحوالها أنها جاهزة تنظم وترتب ويعمل لها وقت ويهتم بها اهتماما كبيرا على سبيل المثال للحصن الدعاء الجماعي يوم عرفا تجد أن كثيرا من الناس ينظم له وقتا وينظم له ذكرا أو كتابا يقرأ منه ومكان يقام فيه وبكاء يصاحبه وتأمينه وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد فهذه قطعا ليس سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز ولا يجوز محل اجتهاد عند العلماء فالإنسان يعجب كيف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع بها رأس والجاهلية في, جا في جاهليتها كانت سننهم معظمة كانت سننه معظمة حتى أن من أسلم منه كان لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخالف سنة قريش في وقوفها وانصرافها وغير ذلك من الأمور لأنهم يعظمون سنة, سنة قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقيم الحج على سنة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فينبغي للإنسان أن يستصحب مثل هذه الأمور ويتزين ويتجمل بإحياء سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل التنبيل لا على سبيل الحصد السنة الثانية أن يسرع الإنسان في الفجوة إذا سار الإنسان إذا سار الإنسان على قدميه أو قديما كما كانوا يسرعون على دوابهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص إذا وجد فراغا في طريقه تقدم إليه عليه الصلاة والسلام ما كان يزاهم الناس ولا كان يرهق الناس ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرهق دابته أيضا لكن في زماننا هذا ممكن أن تطبق هذه السنة إذا وجد الإنسان إذا كان الإنسان يسير على قدميه فإنه يسير مع الناس ولا يحكمهم فإذا وجد فجوة أو وجد فراغا أو متسعا فإنه يسرع ويتقدم يكون بذلك متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يصلح أن يكون الآن فيما يعرف بالسيارات فإن هذا ليس, ليس من الأدب وليس من أدب يعني الحج وأخلاق المسلمين أن الإنسان يعني إذا كان يسير في سيارته يقطع طريق هذا ويزاحم هذا ويقول إذا رأيت فراغا وإن كان لا يحق النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فجوة النص تعرفون أن الإسلام نظم حتى الطريق حتى الشارع حتى الظل فالذي لا يعطي الطريق حقه ولا يعطي الظل حقه ولا يعطي مصارح الناس العامة حقها ما فقها الإسلام ما فقها الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حق أعطوا الطريق حق فالطريق له نظام له عرف فالعرف إذا كنت تسير في مسار وآخر يسير في مسار فإنه ليس من حقك نظاما ولا عرفا أن تدخل عليه كما يقال أو أن تسبقه إلى حقه وتعتدي عليه فإن هذا يسمى, يسمى اعتداء ولا يختلف اثنان أننا نحن المتميزون على مستوى العالم في مثل هذه الأمور المكسفة لا يشف لنا غضاء في مثل هذه الأمور والإنسان والله يعجب كل العجب من مثل هذه الأمور التي لا تنم عن أدب ولا عن خلق ولا عن دين فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بإصلاح الحياة بإصلاح الحياة فينبغي للإنسان أن يعطي الطريقة حقا فديننا علمنا حتى إذا وقفنا بالطريق ألا ننتفت يمينا وننتفت شمالا وننظر من في داخل هذه السيارة من في داخل هذه السيارة ربما فيها نساء ربما فيها كذا فهذه الأمور الإسلام هدب المسلمين لكن المسلمين يأبون إلا أن يتنكروا لأخلاق الإسلام وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتهدب بأخلاق الإسلام وقد ترك لباس الدنيا ولبس لباس أقرض ما يكون بلباس الآخر ترك لباس الدنيا ترك المخيف ولبس لباساً يذكره بالآخرة لباس لا, لا يعترف بعرقيات ولا جنسيات ولا قونيات ولا طبقيات غني فقير أبيض أسود من شرب الأرض أو غربها كلهم لباسهم واحد فإذا كان بهذا القرب وليس في بلد وليس في مكان للسياحة والفرجة إنما في صعيد إلى صعيد إلى صعيد مناسب. لا يستطيع خلال هذه الأيام الخمسة أو ما طاربها أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل أن يتشبه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يسلم له خلق بعد ذلك هي الفرصة أن يجرب نفسه وأن يعلم نفسه على مثل هذه الأفلاق التي قال غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي بقرآن ولا أي معجزة لم يكن من إلا أفلاقه عليه الصلاة والسلام لكفى بذلك إعجازا ودلالة على أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم طيب السنية الثالثة قال ويجمع بها بين العشاءين يجمع بها بين العشاءين طبعا هذه سنه ويجمع بها ايد المزنده بين العشاءين والمقصود بالعشاءين هنا المغرب والعشاء فيصلي للإنسان أن لا يصلي, يصلي في طريق. ولا لا يصلي في عرفة أيضا إنما يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير إذا كان قد أتى المزدنفة بعد دخول وقت العشاء وإذا كان قد أتى المزدنفة قبل دخول وقت العشاء فإن يجمع العشاء إلى المغرب فيكون قد جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وهذا مما لا يختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمع يقول أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه فنزل الشعباء أي الذي بين مزدرفة وعرق فبال ثم توضى ولم يصبغ الوضوح فقلت له الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك فجاء المزدرفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة وصل المغرب ثم أناف كل إنسان بعير في منزله ثم أقيمت الصلاة فصل العشاء ولم يصل بينهما متفق عليه هذا هو الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الصلاة في المزدلفة تعرضت فيها السنن من ناحية الأدان والإقامة فحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن المغرب والعشاء إنما أقام للمغرب وأقام للعشاء ولم يؤذن عليه الصلاة والسلام وكذلك رواية من عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للمغرب وأقام للعشاء ولم يؤذن أما حديث جادة الذي رضاه لمن مسلم ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين بأذان وإقامتين فبعض العلماء رجحوا وبعض العلماء حاولوا أن يجمعوا والقائدة التي ينبغي العناية بها أن السنن إذا تعارضت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى تعارضت أنها لا يمكن أن يجمع بينها وإلا كانت تعارض التعارض بالظاهر إذا كان هناك تعارض بالظاهر فيجمع لكن إذا كان التعارض, التعارض حقيقا فلابد أن يرجح بين, بين الروايات على سبيل المثال بأي نسك حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صعي نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردة وجابر يقول لسنا نعرف العمرة لسنا نعرف العمرة يقول ما نعرف العمرة في الحج فجابا يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفيدا ويقول لسنا نعرف العمرة وهناك حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة حج متمتع وهناك حديث, حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أيضا أتاني جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فلا يمكن أن يقال إنه يجمع بينهما هذا تعارض فالصحيح أنه يرجح بين هذه الأحاديث ويقال إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا حج قارنا والأدلة أدلة في الترجيح كثيرة من ناحية الإسناد ومن ناحية ومن ناحية أيضا المتد هذا يعني إذا تعارضت السنة مثلها هذه النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة فلا يمكن أن يقال أنه تعددت الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في المزدنفة المغرب والعشاء مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداء محج مرتين فلابد أن تكون السنة واحدة فلذلك الصحيح الصحيح لهذا هو تقديم حديث أسامة تقديم حديث أسامة لأمرين والأمور كثيرة لكن لأمرين الأمر الأول لأنه متفق عليه لأنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم فهو على حديث جابر نبير الله الإمام مسلم هذا وجه منه أو وجه الترجيح الوجه الثاني أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدرب فهو أعلن بالنبي صلى الله عليه وسلم من جابل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة أردف أسامة معه عندما دفع من عرف إلى المزدرد فكان من أقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أقرب الناس بالنبي عليه الصلاة أسامة ابن زيد لأنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه أدل على أن نفسنا أن يقام بكل صلاة ولا يؤدى هذا الخلاف في السنية لو أنه أذن لكان ذلك جائزا ولو أنه لم يؤذن ولم يقم لكان ذلك جائزا الخلاف في السنية ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد الذي يدل عليه حديث أسامة في الصحيحين وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أدن أنه أقام للمغرب وأقام للعشاء ولم يؤذن لهما عليه الصلاة والسلام لكن بقي حديث ابن عمر في الصحيح نصر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإيقامة واحدة فهذا أيضا يأخذ به العلماء في أن, ذلك يجوز. في أن ذلك يجوز أما فعله عليه الصلاة والسلام فالمقدم في ذلك ما رواه مسامة ربي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بإقامة وصلى العشاء بإقامة وكان بين الصلاتين بقدر ما يضع الإنسان رحله في منزله ولم يصدي بينهما شيء وهذا لما لا خلاف فيه عند أهل العلم أنه لا يسن ولا يشرح أن يتنفل الإنسان بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في المزدلية هذا هو ما يتعلق بالسنن التي تصاحب الإنسان في دفعه من عرفة إلى المزدلثة الأمر المسأل الحكم السابع فيما يتعلق ب أحكام يوم عرفة قال ويبيت بها أي يبيت بالمزدرفة يبيت بالمزدرفة وهذا على سبيل الوجوب هذا على سبيل الوجوب بقي مسألة تذكرتها الآن لو أن الإنسان صلى قبل المزدرفة هل فعله هذا جائز أم لا؟ هل فعله جائز أم لا؟ الصحيح أنه يجوز أن يصلي قبل المزدربة لأن ذلك سنة وليس أمرا مواجدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورة جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورة وهذا عام فيجوز للإنسان يصلي في عرفة أو في الطريق لكنه ترك الأفضل وترك السنة أما الصلاة بصحيح أما الصلاة بصحيح لكن الوجوه قد يكون فيما إذا خشي أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى المزدن فإنه حينئذ يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء وإن كان في الطريق أو في عرفة إذا كان يخشى أو إذا أخر الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها إذا وصل إلى المزدرفة فإن وحينئذ يجب أن يصلي ولو كان في عرفة أو كان في الطريق لماذا؟ لأن الصلاة في الوقت أمر واجب والصلاة المزدرفة الصحيحة أنه, أنه سلما ووقت العشاء ينتهي بنصف الليل وقت العشاء الصحيح أنه ينتهي بنصف الليل لحديث عبد الله ابن عمر بن العاص الذي رواه الإيمان مسلم في كتاب المواقيت فينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فإذا كان سيصل إلى المزدرفة بعد منتصف الليل فإنه يصلي في الطريق أو يصلي في عرفة وإن كان لم يصل إلى المزدرفة قول رحمه الله في سابعة أحكام يوم عرفة ويبيت بها أن يبيت بالمزدرفة وجوبا والمزدرفة طبعا محددة بأعلام معروفة محددة بعلامات وأعلام منصوبة معلومة والحمد لله فالإنسان يتحرى أن يبيث بالمزدرفة في حدودها الشرعية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ المناسك عنه فالصحيح أن المبيث بالمزدرفة واجب من واجبات الحج وليس, وليس ركناً كما يقول بعض العلماء وليس سنةً كما يقول بعضهم أيضا وسيرتي بيان ذلك في مسائل واجبات الحج في آخر الدروس بإذن الله جل وعلا البيتوتة عندما قال ويبيت بها البيتوتة معناها الإقامة في الليل البيتوتة معناها الإقامة في المكان ليلا هذا معنى البيت ممكن. فمن أقام في مكان ليلا نام أم لم ينم يعتبر بايتا في هذا المكان يعتبر قد بات في هذا المكان وفي ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامتين كما ذكرنا ولم يسبح بينهما شيئا هذا لما اتفقت عليه الروايات لم يسبح يعني لم يصلي بين المغرب والعشاء صلاة لم, لم يتنفل بينهما ثم اتج على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الفجر هكذا يقول جابر ومثله ايضا وقريب من لفظ حديث اسامه بن زيد الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى حتى الصبح فمن هنا تقول السنه ان لا هي انسان تلك الليله لا بحديث ولا بصلاة ولا بقراءة قرآن ولا بدعاء ولا غير باك بل السنة أن ينام السنة أن ينام لكن إن كان الإنسان لا يستطيع أن ينام إن كان الإنسان لا يستطيع أن ينام فهل الأفضل أن نقول لهم كل تلك الليلة مشاهداً ومتفذجاً في الناس أو صامتاً تتعبد الله بالصمت أم أننا نقول له اقرأ القرآن أو اذكر ربك جد وعلا أو تحدث مع رفيقك بما ينفع لا شك أن الثاني هو الأولى لا شك أنه الثاني هو الأولى وعلى هذا أرى أنه يحمل ما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إحيائهم تلك الليلة كأسماء من تأبي بكر وغيرها يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون تلك الليلة فيحمل على أنه لم يأتي الإنسان نوم نوم فوجد من نفسه نشاطاً أو عدم قدرة على النوم فإنه لا شك أن الحج كله لذكر الله أن الحج كل الحج مقصوده الأعظم ذكر الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا فلا بأس أن يقرأ القرآن أن يظل رباً أن يتحدث فيما ينفه لا بأس في ذلك ولا يقال له إذا لم تستطع أن تنم فتخرج بالنجوم أو تجلس ولا تتكلم ولا تتحدث ولا تقرأ قرآنا ولا تتنفل ولا غير ذلك هذا لا شك أنه أمر غير صحيح هناك مسألة يذكرها العلماء وهي هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أم لا؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوكر أم لا فبعث العلماء قالوا لأن يصلي الوكر ولا يشعر الإنسان يصلي لأن يصلي الوكر لأن جادل وأسام لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أو أوتر تلك الليل وبعث العلماء قالوا بل يشعر الإنسان أن يصلي الوكر لحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر سفر سفرا ولا حضرا والذي يترجح أن الإنسان يشرع له أن يصل الوتر ويصل له ذلك ويستحب ولا يرشد عليه أن جابر رضي الله تعالى عنه أو أن أسامة رضي الله تعالى عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر لأن صلاة الوتر ليست من المناسب صلاة الويتر ليست من المناسك فأنت تلحظ أن جابر في أول سياقه للحبيب ما كان يذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما اختلفت بسبب النسك ما كان يذكر لنا كل يوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منذ أن خرج من المدينة لكنه كان يرمي مختلف من هديه بسبب المناسب أو ما كان أصلاً من المناسب فلم نرى ذلك لأنه ليس من المناسب وهذا يسميه العلماء الاستدلال بالدلالة القريبة والدلالة البعيدة الألفاظ أو النصوص لها دلالات قريبة هذه حجة أما الدلالات البعيدة فإنها ليس حجة ومن أشهر الأمثلة في الاستدلاب بالدلالات البعيدة ما تجدونه في بداية الهداية وفي غيره من الاستدلاب الحنفية بأن بأوقات الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة ومثل أهل الكتاب وشب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة بقاء أهل الكتاب ومدة بقاء هذه الأمة وجعل التحديد بمقدار الصلوات فهذا سيق ليس لتوقيف الصلوات فتجد أن الحنفية رحمه الله يستدلون بذلك على اوقات الصلوات والحديث ما سيق مساق أوقات الصلوات فيسمى عند الفقهاء الدلالة البعيدة فلا يتبدئ أما الدلالة قريبة الدلالة قريبة فإنه يتفت إياه إذا كان حديث في أوقات الصلوات فإنه يقدم في الاستدلال على أي دلالة أخرى فحديث عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر سفرا ولا حضرا فالدلالة قريبة عن الوتر أما الاستدلال بحديث جابو ورساله بإزيل على ترق الوتر ليلة المزدرفة دلالة بعيده لان ليس من المناسب ليس, ليس من المناسب يعني عينيت مثل هذا ينفع كثيرا طالب العلم اناقذ عند هذا وان كنت تريد نتكلم عن احكام الدفع من المزدرف الى الى ميناء لكن كلام فيه طويل وفيه أنواع دلالة مهمة لطالب العلم حتى يستقيم للإنسان طلبه للعلم ولا يدخل في قضية يعني قال فلان وقال, فلان وقال فلان وهو في حقيقة الأمر مقلد والتقليد تقييد علماء ليس عيدا لا يفهم من هذا أنه عيد أنك تقلد عادا لكن المشكلة العيد العيب يعني في, في, في طلب العلم أو في الجدال العلمي أن يقوم المقلد فيناظر ويجاهد ويحتل وهو, وهو مقلد وهو مقلد وهذا لا شك أنه خط في, في منهجية العلم فمثلا يعني إذا أراد إنسانا أن يستدل أو يرجح هل جمع والقصر خاص بعله السفر او خاص بعله النسب مثلا ليست سهله وهي من العجائب والمسائل في فيما بين شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ابن القيم يراه بسبب السفر وشيخه يراه بسبب النسب هذه يعني هي مسائل قليله تجد ان ابن رحمه الله يختلف مع شيخ الاسلام ابن تيميه في ترجيح لكن جيد أنك تعلم من قال أن الجمعة والقصر بسبب السفر أو أن الجمعة والقصر بسبب النسو جيد تعرف هذا وتعرف هذا وترجه لكن أنك تقول مثلا قال الشيخ فلان أو قال المذهب الفلاني أو العلل الفلانية اعمل به ولا تعترض على ولا تعترض على اعمل به وتدين لله عز وجل به ولا شأ ولا تعتقد أن الوجوز لكن لا تلزم الناس برأيك وتقليد برأيك وتقليد إذن كنبغ الإنسان حقيقة أن يعتني عناية كبيرة في ما يتعلق بدلالات الألخاب من بعد الأصول لأن الأمر حتى وإن كان أمرا لأن البيان وإن كان بيانا إذا لم ي... ي... يعرف الإنسان دلالات العلفاظ ومسارك أهل الوصول ربما وقع في خلقا كبير يعني حتى الأمر أحيانا لا يصح أن يقول أن الأمر للوجوه هكذا على البطلاء لابد أن تعرف الأمر هذا الأمر هل سبقه شيء هل كان جوابا ما يعني ما درجة هذا الأمر هذا الأمر ليس على درجة واحدة فكان الأمر جاء جوابا ولم يأتي ابتداءا فإنه يختلف تماما عن الأمر الذي جاء ابتداءا ولم يأتي جوابا وإذا كان النص جاء جوابا على سؤال فهل هذا الجواب يعتبر له مفهوم أو ليس له مفهوم فالصحيح عند الأصوليين أن, أن النص إذا جاء جوابا على سؤال أنه لا يعتبر له مفهوم مثل هذه الأمور فضلاً عن إن يكون الإنسان يستدل بالدلالات وهو لا يعرف كم أنواع الدلالات لا منطوق الدلالة يعرف ولا مفهوم الدلالة يعرفه فيكون الأمر فيه نوع استخفاض بالشريعة وهذا المشكلة الآن الذي يعرض في وسائل الإعلام أو في حديث الناس يأتي العلماء ويفتون بالأمر بكل بساطة تنتقد رأي العلماء وتستهجر فتوى العلماء وترى أن الآن ما مزاج أو الدين مصلح وهذه مشكلة من المشاكل إذا لم يحترم الفقه في دين الله عز وجل يخشى على الإنسان يكون ممن قال الله عز وجل فيه ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه نسوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتذور ممعده من, من النار أنا أفتم بهذا الارتباط الحقيقة بموعد قبل الأذان فأترككم ولقاءنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى وغدا إن شاء الله سأحاول أن أجعل بين الأذان بالإقامة كل الوقت من إجابة على الأسئلة يعني ونتناقش فيما طرح فيه من الأشداء